رنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبأس المصير